جوف الدجى تتزايد وفؤادك خوف المعاد بناره يتوقد وبه من الاشواق ما راح الفؤاد يردد I'm not Uiteraard moet ik de zeggen dat ik het niet kan